سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّجُوهُ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ரிபுல்வயல وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ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 وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ عِيْمَنَنكُم إِنَّ اللَّهَ بِنَاسٍ لَرَؤُ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المس جِيدِ الْحَرَامِ وَإِنْ ثُمَّ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنْ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 ஐயா mm அம்மா -hmm. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ كِبَ لَا تَنْقُم وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ كِبَ لَا تَبَعْد وَلَئِنِ اتْبَعْتَ سَأَنْهُ وَأَنْهُ أُمٍّ بَعْدَ مَا جَاءَ كَمِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْوَاهِ